Book 2 Anëntu dita kater 94 94 Lita zë njo Hroofu l'atëf waëhëd Hroofu l'atëf waëhëd Prit edhe isa të bëshu i shioë انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر بريت ستفهم غاتي انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي بريت دسا تفي اي انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود بوبريس درسا تو مثاهم فلوكات انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا فوبرس درسا تو مبروي فيلمي انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم فوبرس درسا سمافوريتو بورت جيلبرت انتظر حتى تصير الاشاره خضراء انتظر حتى تصير الاشاره خضراء كونيسش بربوشيمه متى ستسافر للاجازه متى ستسافر للاجازه فارابوشيمه دتفيرس حتى من قبل الاجازه الصيفيه حتى من قبل الاجازه الصيفيه para se te fillojn pushimet e verës. ﻧﺎم حتّى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. ﻧﺎم حتّى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. رگولوه چاتين para se te vitimri. أصلح السقفه قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. ليتوست، فارسى تجلسن على الطاوله. اغسل يديك قبل ان تجلس الى الطاوله. اغسل يديك قبل ان تجلس الى الطاوله. من فضلك اتركارن فارسى تدلش ياس. اغلق النافذه قبل ان تخرج. اغلق النافذه قبل ان تخرج. كو كتشن سبي. متى ستاتي الى البيت؟ متى ستاتي الى البيت؟ بس مصيميت هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ بو بس مصيميت مبروي نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى بس اكسيدنتت اينكم طفلون تم من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل حسيهم بونن عايشوا في امريكا من بعد ما فقد الشغله ذهب الى امريكا من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا اسي يكون امريك وباسور من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثريا من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثربا